سبحانه وتعالى عن ما يشركون وما كان الناس إلا أمت واحدة فاختلفوا ولو ل كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لو أنزل عليه آية من ربه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 وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثم إلينا مرجعكم فلننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماوات فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام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 هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحطب وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمي يمنك السمع والأقصار وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُقْضِي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 هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنتم ترفقون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق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 ولكل أمّة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقصّت وهم لا يظلمون ورَقُولُ نَمَتَ هذا الوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ قُلْ لا أملك لنفسي ضرّ وَلا نفع إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ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 فقد كنتم به تستعجنون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون فيستنبعونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تقولون في شأنه وما تتعلون منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفظون فيه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 اَمِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تدوا آل قومكما بمصر بيوت وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلا ووأقيم الصلاة وبشر المؤمنين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 قال قد أجيب الدعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعان سبيلا الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم في العون وجنوده بغي وعدوى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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُنَافَسُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ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 فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعن لهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا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 لأيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي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 فَأَقِمْ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ